جُوَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ غَادَا إِلَّا بَشَرًا مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قالوا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 119. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين 110. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين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 لا ترخضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين فما زانت تلك دعوهم حتى جعلناهم حتى جعلنا صيدا خامدين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له وللتخذناه منا لتخذناه منا إن كنا فاعلين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 ما خلفهم ولا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى وهم من خشيتي مشفقون ومن يقول منهم اني اله من دونه فذلك, فذلك كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَ الَّذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أَفَلَا يؤمن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 117. كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفل جَعَلُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَفَعَهْدَ الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلْ قَلِئِ إِنَّ مِنْ عَجَل سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم حين لا تَتَنَفَّتُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَهُمْ يُنْظَرُ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُل مَن يَكْلَكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ وَهُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُ عَنَّا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يَصْحَبُونَ بل ما دعنا هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر أ فلا يرى أننا نأتي الأرض نقصها من أطرافها أ فهم قل إنما أنذركم بالوحي وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ اِذَا مَا يُنذَرون وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا, إنا كنا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ 117. وإن كان مثقال حبة من خردن أتينا بها وكفى بنا حاسبين 118. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا لمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم لو مكرمون ولقد اتينا ابراهيم رشد من قبل وكننا وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم ما هذه التماثيل أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذانكم من الشنيدين وتالله لأكيدا أصنعكم بعد أن تولوا مدبرين فجعل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 على روسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال اف تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف للهكم و تعبدون فَلَا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين 110. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وندجينا هوطنا إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ورهبنا له إسحاق ويعقوب نافل وكل جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين ولو طئتناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث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 إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ, إذ نفشت فيه ظنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان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 ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارتنا فيها وكنّا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون لهم ويعملون ويعملون عملا دون ذلك.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 وَذَنُونِ إِذْ هَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُماتِ أن لا إله أَلَّا أن لا إله إِلَّا إِلَّا أَلَّا إِلَّا إِلَّا تَسْبِحَنَّ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وَكَذَلِكَ ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين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 مِنَ الصالحات وَهُوَ مؤمن فلا كفران فلا كفران لسعيه وإن لم كاتب وحرام على قريت أهل أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومؤجوج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 صب جهنم أنتم لنا لو كان هؤلاء إلىهما ما وردوها وكل فيها خالدون لهم. يسعى وهم فيما اشتغت انفسهم خالدون لا يحزنهم لفزع الأكبر وتتلقاهم ملائكه وتتلقاهم ملائكه هذا يومكم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 الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها ذل بلا ظل قوم وما فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنَّ دَرِيَّ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ دَرِيَّ عَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ İzlediğiniz